تر و ما سمعنا بها ذا في آباءنا الأولد و قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدا من عنده و تكون له عاقبة الد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 فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجْلُودُهُ وجنوده في بِغَيْرِ بغير الحق وظنوا أنهم إلَيْنَا لَا لا فَأَخَذْنَاهُ وَجْلُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَوَقْعَتْهُمْ فِي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 ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس